اي لكني اتجوي يوم لامشي بيسر يا امشي بيسر يا يا يا غابس ويفر يضيعني زجو ابال الناس يا اللي يجي يتو قصيد الطب يبحيمه سهمك ضاي بغيلي طيفه قام رد حجابي من ايه الخذا الخزا تريد خذرك قل لي من يا اهل العز يا اللي يجي يجي وقاصي ولي سهمك غيّل بعيني طيفا قطرد حجابي من نيد الخذا تريد أعوذ رقيّ لي من ياهي العيذ تدري ضربني غيّ لم توني او چیدری شت مانی و نید بک وینتی اخی تخویا ابو فاضل چیدری ظربانی عالم چونی و بچ اشلا هدا تغيرتك خويا ووفد اشلا يا نها ده تغيرتك خويا ووفد اشلا ما عذرك او تدريش تماني وني دبتك وانت خد شلون هادت غيريتك خوية وغوفت شلون عذرك وانت مع ضمك قابو تذكري شفوفي او ظنك يلغيج بيه نطفين نار وتشوان يا حي بيه نطفين نار وتشوان يا حي شلون غرگنا اخوه بجيبنك يا هي امناك لك جمت شرده سول شرده وصف شرده قول وفق خدر الخيل والعسكر يجول ركيضان الخوف جدام الخيول بتغالي وتركض يا بول في أخو يا مدري شلون شحبي يلوكت وخلا بيا نجنى عبد مراتي تيكت شلون بيك وبيا غنك لا ريحت وياك انقضبا في العمر وياك نقضي باقي العوض شلو لا عرفك خويا وبيا غنى عنك تدري جي الثب لا يروح ناك شافتني ناقى شافتني وقال حالي تنوح أودي موعد قاطيرا منها حمر أودي موعد قاطيرا منها حمر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أما يجيب المضطرة إذا دعاه